لأن الناس من حيث القوة أقوياء وضعفاء أو متوسطون ومنحرفون إلى هنا تارة وإلى هناك تارة أخرى أما من حيث الصفات والأخلاق فهم ألوف ألوف وهم في قوتهم أو ضعفهم أنماط لا تحفى من المناقب والعيوب وأحرى بنا أن نقول إن القوة صفة تستفاد من جملة مناقب الإنسان وعيوبه فهي حالات تدل عليها المناقب والعيوب او تدل عليها الصفات والاخلاق وليست هي بالحاله التي تدلنا على مناقب الانسان وعيوبه وتهدينا بغير هاد الى صفاته واخلاقه فاذا قلت ان عمر بن الخطاب رجل قوي فما زلت على ان تقول انه رجل عبقري او انه رجل عظيم وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست بالامر اليسير لانه نمط لا يتكرر فيسهل فهمه بالقياس الى امثاله الكثيرين وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدا في التاريخ كله لا نظير له في تفصيل اخلاقه وصفاته وان سواه في القدر انداد وقرناء وعمر بن الخطاب مثل فذ من امثلة هذا الطراز الفريد تفهم سره فاذا هو على وفاق مع جهره وتنفذ الى باطنه فاذا هو مصدق للظاهر من سيمه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 فما من قارئ ألم بفذلكة صالحة من ترجمته إلا استطاع أن يعلم أن عمر بن الخطاب كان عادلا وكان رحما وكان غيورا وكان فطنا وكان وثيق الإيمان عظيم الاستعداد للنخوة الدينية فالعدل والرحمة والغيرة والفطنة والإيمان الوثيق صفات مكينة فيه لا تخفى على ناظر ويبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف تتجه هذه الصفات إلى وجهة واحدة ولا تتشعب في اتجاهيات طرائق قدد كما يتفق في صفات بعض العظماء بل يبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف يتمم بعض هذه الصفات بعض حتى كأنها صفة واحدة متطفلة الأجزاء متلاحقة الألوان وأعجب من هذا في التوافق بين صفاته أن الصفة الواحدة تستمد عناصرها من روافد شتى ولا تستمدها من ينبوع واحد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 اصنعوا به ما تصنعوا بغيره من المسلمين ولكن قلت هو ولد امير المؤمنين وقد عرفت الا هوادته لاحد من الناس في عندي في حق يجب لله عليه فاذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءه على قطب حتى يعرف سوء ما صنع قال فبعثت به كما قال ابوه واقرات ابن عمر كتاب ابيه وكتبت الى عمر كتابا اعتذر فيه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 وقال يا امير المؤمنين قد اقيم عليه الحد مره فلم يلتفت الى هذا عمر وزبره فجعل عبد الرحمن يصيح انا مريض وانت قاتلي فضربه وحبسه ثم مرض فمات رحمه الله فهذه قصه تتوافق اخبارها ومرويه عنهم فلا نستغربها في جميع تفصيلاتها الى حين تطرو عليها المبالغه التي تتسرب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 بل هو من القفص التي يستبعد فيها التلفيق والاختراع الا ان يكون الملفق من حذاق الرواة ومهره الوداع ولو كان المصدر واحدا معروفا بالحذف في القفص لحسبناها من وضعه وتلفيقه ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به فهي اقرب الى الواقع فيما يشبه ويجري مجراه فعبد الرحمن بن عمر يذهب الى الوالي لانه شرب شيئا ظنه غير مسكر فاذا هو قد سكر منه ولا مناص من اقامه الحد عليه والا رفع الامر الى ابيه هي شنشنه عمريه لا نكث فيها وهو ابن عمر لا نراء والوالي ومن الوالي عمرو بن العاص الذي لا خفاء بدهائه ولا ببعد حسابه فهو يتريس بادئ الامر ويحاول ان يصرف الفتى اذا طاب له الانصراف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 على ان يقيمها في الشبهات ومر بقوم يتبعون رجلا قد اخذ في ريبه فقال لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى الا في الشر وربما غضب على الوالي من كبار الولات لغلوه في تقاضي الحدود على المعاصي كما فعل في انذاره الشديد لابي موسى الاشاعري حين جلد شاربا وحلق شعره وسود وجهه ونادى في الناس الا يجالسوه ولا ياكلوه فاعطى الشاكي 200 درهم وكتب الى ابي موسى لان عدت لاسودن وجهك ولا اطوفن بك في الناس وامره ان يدعو المسلمين الى مجالفته ومؤاكلته وان يمهله ليتوب ويقبل شهادته ان تاب وتفقد رجلا يعرفه فقيل له انه يتابع الشراب فكتب اليه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 وادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه وقد تكرر منه اعفاء الزانيات من الحد لشبهه القهر والعجز عن المقاومه وتكرر منه اعفاء مثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود فلم يكن عمر بالسريع المتعطش الى اقامه الحد ولم يعرف عنه قط انه اقام حدا وله مندوحه عنه وفي قصه ولده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 ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب فكتب الى عمرو ان يبعث الي بعبد الرحمن بن عمر على قطب ففعل ذلك عمرو فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من اجل مكانه منه ثم ارسله فلبث شهرا صحيحا ثم اصابه قدره فتحسب عامه الناس انه مات من الجلد ولم يموت من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 ولا يمنعنا ذلك انه كان خشن الملمس صعب الشكيمه جافيا في القول اذا استغضب واستثير فليست الخشونه نقيضا للرحمه وليست النعومه نقيضا للقسوه وليس الذين يستثارون ولا يستغضبون بارحم الناس فقد يكون الرجل ناعما وهو منطون على العنف والبغضاء ويكون الرجل خشنا وهو اعطف خلق الله على الضعفاء بل كثيرا ما تكون الخشونه الظاهره نقابا يستتر به الرجل القوي فرارا من مظنة الضعف الذي يساوره من قبل الرحمة فلا تكون مدارات الرقة إلا علامة على وجودها وحذرا من ظهورها ومن المألوف في الطبائع أن الرجل الذي يقصو وهو معتصم بالواجب قل ما ينطبع على القسوة ولا سيما إذا كان الواجب عنده شيئا عظيما يزيل كل عقبة ويقتل كل حجة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 لما كنا نرتح المهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف عليه وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغذة علينا فقال لي إنه الانطلاق يا أم عبد الله قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا فقال صاحبكم الله ورأيت منه رقة لم أرها قط وحديثه مع أخته فاطمة فقال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 فكان يطيل الحديث عنه وينقل اخباره ويقسم باسمه وظل يقسم باسمه وهو كان الى ان نهى المسلمون عن القسم باسماء من ماتوا على الجاهليه وندر بين الناس من احب اخوته كما كان عمر يحب اخاه زيدا في حياته وبعدما ماته فما شاء احد ان يبكيه الا ذكره له ففاضت عيونه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 وتعزى عن أخيه وقال ما عزاني أحد عنه بأحسن مما عزيتني هذا هو عمر من وراء النقاب فما كان أحوجه رضي الله عنه إلى ذلك النقاب وما أقل الغرابة في ذلك النقاب من الشدة والهيبة حين ينفذ الناظر إلى ما ورائه فيرى مكان الحاجة إليه وقد يرحم الرجل أهل الرحم والقرابة ويجفو غيرهم من الناس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 وكان يرى إحداهن في الظلام ذاهبة لبعض شأنها فيقول لها عرفتك يا فلانة ليريها أنها في حاجة إلى مزيد من التحجم وقد ضجرت إحداهن منه لهذا فقالت له وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا على أن الغيرة في ابن الخطاب لم تكن غيرة مقصورة على المرأة وكفى بل غيرته على المرأة لم تكن إلا شطرا من غيرته وكفى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 كما تعددت أحاديث عدله ورحمته وكل صفة بارزة فيه فشأن هذه الصفات أن يظهرن أبدا حيث ظهر له قول أو عمل لأنهن أصيلات مطبوعات يختلطن بكل ما عمل وقال إلا أنك تقرأها جميعا فتخرج منها بأثر واحد لا اختلاف فيه ذلك أن عمر كان يغار على حق ولا يغار من أحد ولا ينفس على ذي نعمة فإذا قيل لك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 ولا إنه خلق بذهن فيلسوف مطبوع على التجريد والذهاب بالفكر في مناح الظنون والفروض ولا إنه خلق بذهن منطيق يدور بين الأقيسة والاحتمالات مدار الترجيح والتخمين فالواقع أنه لم يكن كذلك ولا يعيبه أن لا يكونه وأنه كان معنيا بالعمل قبل عنايته بالنظر أو الفرد والتقدير ولكن الفرق بعيد بين هذا وبين الفكر المحدود والنظر الذي يقيس الامور بقياس واحد فعمر كانت له فتنه الرجل العليم بنقائد الاخلاق وخبايا النفوس ولم يحكم عليها قط كانه نظر اليها من جانب واحد او يقطعها في تفكيره بطبع واحد بل علم الدنيا وعلم كيف يتقلب الانسان وراح في علمه هذا يراقب الناس مراقبه الحذور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 ضيّق المنافذ إلى الحقيقة وقد عاشره أناس من الدهاد فخذروه وحذروه قال المغيرة بن شعبه لعمر بن العاص انت كنت تفعل او توهم عمر شيئا فيلقنه عنك والله ما رأيت عمر مستخليا بأحد الا رحمته كائنا من كان ذلك الرجل كان عمر والله اعقل من ان يخدع وافضل من ان يخدع انما كان عمر كما وصف لنفسه ليس بالخب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 انه عمل ما لم يعمله الا القليل من اقدر الحكام في تاريخ بني الانسان وكفى بذلك دليلا على قدرته الذهنيه لا حاجه بعده الى دليل فأسس شعوبا بينها من الاختلاف مثل ما بين العرب والفرس وبين الفرس والقبط والسوريين ونصبوا لا وانتدب قوادا وسير بعوث واشرف على ميادين قتال واقام نظما في الحكومه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 ولا يبالي بالنقائض والمفارقات ونظروا الى جمله ارائه في المسائل الجلي فاذا هي من الاراء التي يغلب عليها القطع والجزم والانطلاق الى غرض مافل لا تنحرف عنه قيد شعره كانه قد جاهل ما في الدنيا من نقائض وخفايا ومن عوج وتعريج او كانه السهم الساقد ينفذ فيما امامه الى هدفه المحدود ولا يلتفت الى شيء في نفاده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 فأمر به أن يحاكم في مجلس عام كما يحاكم أصغر الجند وعزنه بعد مقاسمته فيما يملك من نقد ومتاع وكان جبل بن الأيهم أميرا نصرانيا فأسلم وأسلمت معه طائفة من قومه ثم وطئ أعرابي إذاره فلطمه جبله على منأ من حجاج بيت الله فقضى عمر للأعرابي أن ينطم الأمير على ذلك الملأ لأن الإسلام يجب لا يفرق بين سوق وامير هذه امثله العدل الذي لا يتصلف ولا يلتفت الى الدنيا وما فيها من فوارق وتعريجات تتابا على القصاص المستقيم وهي من اقوى الشبهات على النظر المحدود في تقدير الجزاء بالحرف المكتوب دون التفات الى الاحوال والمقتضيات فهل هي في الواقع كذلك وهل كان على عمر ان يتصرف في هذه الاقضيه بلباقه ساسه الدهاب في جميع الازمان اذ يحتالون على حرف الشريعه ويدورون حول حدود القانون نعم كان عليه ذلك لو عجز عن سنه المساواه واحتاج الى الحيله فانما يعاب على الوالي عدل الموازين ويحمد منه التفرف والدوران لان المساواه تعيه او لان المساواه تعرضه لعاقبه شر واظلم من الالحاف فاذا نظر الى عاقبه المساواه في المعامله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 ولا يحتال على المحظورات ولكن بشرط واحد ذلك الشرط هو ان يتوقعوا ولو من بعيد ان يثور ابن العاص ونظراؤه على هذا القصاص فيختل حكم الدوله وينتشر الامر على الخليفه ويقع من المحظور اضعاف ما كان واقعا لو بطلت المساواه بين الثقات والاولاد اما ان يكون ابن العاص ونظراؤه لا يثورون ويعلمون من هو عمر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 عدلني وآثر بها غيري فما أتمها حتى نهض له رجل من السامعين فقال له صبرا أيها الأمير فإنها الفتنة فما تردد خالد أن قال أما وابن الخطاب حي فلا نعم لا فتنة وابن الخطاب حي ولو كان الغاضب خالدا الغضوب ومن هنا حق له أن يشكو ولا جناح عليه وأطرف من هذا في هيبة عمر بين ولاته وقواده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 وها هي ذي السنون قد مضت وتلتها الاحقاب والقرون فبدا لنا اليوم ان النظر البعيد والعدل الشديد في هذه القضيه يلتقيان وان عمر كان احسن المتطرفين فيها لانه اجتنب التصرف الذي يهواه الدهات فقد افاد الاسلام ما لم يفيده بقاء جبله واتباعه على دينه ووقاه ضررا اضخما واوخم من نقوص اولئك الصابئين عن افاده ثقه اهله باقامه احكامه واطمئنان الضعفاء الى كنفه ورهبه الاقوياء من باسه وسمعته في الدنيا برعايه الحق وانجاز الوعد وتصديق معنى الدين ولا معنى له ان كان اضعف باسا من امير وجب العقابه عليه ويجوز ان الفاروق لم ينظر الى عواقب القرون كما ننظر اليها الان بعد ان برزت من حيز الفرد الى حيز العيان غير ان الامر الذي لا يجوز في اعتقادنا انه عدل في قضيه جبل ونظائرها عدل اله او عدل ميزان ان الميزان لا اقل من مخلوق له حياه اما الفاروق في هذه القضيه فقد كان اكبر من الحياه الفانيه كان بطلا يؤمن ويعمل بايمانه وهكذا يعلو الانسان ببطوله الايمان والعبره التي نخرج بها من هذا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 فكان يقدم على اعظم الخطوب ويحجم عن اهول الهينات تحرجا منها وتنزها عنها اذا اقتضى ذلك واجع من قوه الايمان فلم يكن يمضي قدما لانه يغسل عما حوله من النواتئ والمنعرجات والسدود بل كان يمضي بينها قدما لانه لا يباليها ويؤمن اصدق الايمان انها تنسني له اذا مضى فيها فلا حاجه به ان ينثني اليها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 وقل ما خلى منها طبع قوي عزوف غيور فالأفكار والأخلاق جانبان من جوانب النفس الإنسانية قابلان للضوابط والقيود ولكن ما القول في الدوافع والثورات مثل الفكر كمثل السفينة الطافية على وجه النار لها شراء ولها سكان وعليهما معا رقيب من النواتية والربان ومثل الخلق كمثل النهر المتدفع تحبسه الشواطئ والقناطر ويفيض في موعد ويعرف له مجرى ويحسب له مقدار ولكن ما القول في السيل العرم ما القول في الثورة الجامحة التي ليست بفكر يسوس ويساس ولا بخلق متميز بسماته وخصائصه ومراميه هنا تبدو لنا قوة الضوابط والقيود وهنا ايضا كانت ضوابط الايمان القوي في نفس عمر كاقوى ما تكون ولا احسب ان قلبه الكبير جمحت به في الجاهليه او الاسلام ثوره اكبر من ثورته يوم نعي النبي الى المسلمين فانكر ان ينعى وابى ان يسمع صوتا بين المسلمين يزعم ان محمدا قد مات وصاح والناس في رهبه منه كرهبتهم من شبح الموت المخيم يومئذ على الرؤوس والله اني لا ارجو ان تقطع ايدي رجال وارجلهم يزعمون انه قد مات ثم اقبل ابو بكر من مسكنه على فرسه فنزل فتمشى وايدا صامتا لا يكلم احد وتيمم النبي وهو مغشى بالثوب فكشف عن وجهه ثم اكب عليه وقبله وبكى ثم احس صوت عمر وهو يكلم الناس فخرج اليهم فقال اجلس يا عمر واقبل على المسلمين يكلمهم بكلام السماء اما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اتا ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين فانهى عمر الى الارض واناب وكانه والمسلمين معه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 وايمانه الوثيق لحظه هائله من اهول ما تحس النفوس ثم انهزام كاسرع ما يكون الانهزام وانتصار كاسرع ما يكون الانتصار وغاشيه تنجلي عن صاحب تلك النفس وهو مالك لزمامه ماض بشعوره الى حيث يمضي به ايمانه فهما قوتان غالبتان وليستا بعد بالعسكريين المتغالبين لقد كانت تلك ثورته الكبرى ولكنها لم تكن اولى ثوراته ولا اخرىها فقد عهدت هذه الثورات في طبعه حتى عرف من عهدوها كيف يسوسونها ويتقونها واوشكت ان تحسب في عداد الانهار المحكومه لا في عداد السيول الجارفه انطلقت من عقالها ذهب اليه بلال مستاذنا فقال له الخادم انه نائم فساله كيف تجدون عمر قال خير الناس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 فاما الدفعه التي لا يقف في طريقها الا ضابط اقوى منها فتلك هي الطبيعه الحيويه المضاعفه وليست هي الضعف الذي يتراجع لاهون مراجعه نذكر هذا وينبغي ان نذكره ولا ننساه لان الفرق بين الايمان الذي يكبح الهزيل المنزوف الحياه وبين الايمان الذي يكبح القوي الجياش فرق عظيم ولم يكن عمر معرضا عن زخارف الحياه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 غير مبال ما يكلفه ذلك من جهد تضاءل دونه جهود الالوف من الموكلين بمتاع الاجساد تلك صورة مجمله للصفات الخلقيه الكبيره التي كانت غالبه على نفس عمر بن الخطاب وهي العدوه والزحمه والغيره والفتنه والايمان واول ما يلاحظ عليها تعدد الصفات الغالبه في نفس واحده وصفه واحده منها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 وما العدل والرحمة والغيرة جميعا بغير فتنة تضع الأمور في مواضعها وتعصم المرأة أن ينخدع لمن لا يستحق ويغفل عن من يستحق وهو حسن القصد غير المتهم الضمير وما العدل والرحمة والغيرة والفتنة بغير الإيمان الذي هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع والمرجع الذي لا مرجع بعده لطالب الإنصاف كل صفة تتمة لجميع الصفات وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخذلان الباطل وكل خليقة فهي جزء لا ينفصل من هذه التركيبة التي اتفقت احسن اتفاق وانفع اتفاق وكانما اتفقت تصبح كل خليقة منها على اتم قدرتها في بلوغ كمالها وتحقيق غايتها فلا نقص في العدد كالنقص في كل عدل يعمي عن الطبيعه البشريه ويذهل عن ضعف الانسان ولا نقص في الرحمه كالنقص في كل رحمه تجور مع الهوى ولا تدين بالمساواه ولا نقص في الغيره كالنقص في كل غيره ظالمه قاسيه كانها ضراوه وحش وليست بحماسه روح ولا نقص في اولئك كله كالنقص في جميع الصفات بغير الفطنه التي تخرج بها من ظلام الى نور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 الذي هو موضع الاعجاز وموضع الدهشه وموضع التساؤل في مصادر الاخبار هذه هي المعضله التي عنيناها حين قلنا في صدر هذا الفصل ان سهوله عمر وخلوه طبائعه من التعقيد والغموض هي سهوله اصعب من الصعوبه لانها تنتهي بك الى صعوبه التركيبه التي هي اندر من التعقيد والغموض وتريك عناصر شتى قد تتناقض في غير هذا التركيب ولكنها هنا لا تتناقض في شيء زبال لان التناقض ان يذهب كل عنصر في وجهه معارضه لسائر الوجهات فاما ان تكون كلها ذاهبه الى وجهه واحده فذلك عنصر واحد متعدد الاجزاء والالوان ولهذا كانت دراسه عمر غنيمه لكل علم يتصل بالحياه الانسانيه كعلم الاخلاق وعلم الاجتماع وعلم السياسة ولم تقتصر مزايا هذه الدراسة على علم النفس وكفى لأن كل نفس صغرت أو كبرت فهي إنسان يضيف العلم به إلى علم النفس بعض الإضافة ولكن ليست كل النفوس بالنفس التي تصحح أوهام الواهمين في فضائل الأخلاق وفضائل الاجتماع وفي القدوة المثلة التي يقتضي بها طلاب الرسعة والسيادة ونحن في عصر مباشرة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 فعمر ذو البأس والعدل وعمر ذو الرحمة والغيرة أصدق تفنيدا لذلك الوهم الأخرق البليد إذ كانت رحمته وعدله لا يناقضان البأس والغيرة في بل كان بؤسه معوانا لرحمته وكانت غيرته معوانا لعدله وكان هو قويا لينتفع الناس بقوته ولم يكن قويا ليطغى بقوته على الضعفاء ولما يكون لزاما أن يقسو ذو البأس ولا يرحم ألا يقص الضعيف؟ فلمين عجب إذا من الرحمة القوي؟ كل ما هنالك أن رحمة الضعفاء غير رحمة الأقوياء فأما العقل الذي يرى الرحمة غريبة في الأقوياء ويرى القصوة غريبة في الضعفاء فهو يرى غير الواقع من هؤلاء وهؤلاء إذ الواقع في الدنيا أن القصوة لا تدل على القوة وأن الرحمة لا تدل على الضعف وأن ليس في الدنيا أقصى من الأطفال يريrios وهم اضعف من فيها من الضعفاء وبغير امعان طويل في دقائق النفس الانسانيه استطاعت امراه محزونه ان تفرق بين الخصلتين وتجمع بينهما معا في عمر بن الخطاب ونعني بها عاتكه بنت زيد حين قال في رثائه رؤوفا على الادنى غليظا على العدا اخي ثقه في النائبات منيب وهي تفرقه سهله ولكنها صادقة جامعة فغير عجيب ان يكون انسان كذلك وانما هو اوفق شيء لطواعئ الاشياء